قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُوا أنتم شرُّ مَكانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَذًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَا عَادَ اللَّهُ أن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 مَوْثِقًا مِنَ الله قَال كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن أَبَاكُم قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَرُدُّوهُ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا يَبْحَثُ فِي الضِّيْن وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فيها وإنا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 اي اسم الله اوصل الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما سنا واهلنا اضرر وجئنا ببضاعه جاءت فاوف لنا الكيل وتصدق علينا فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 وَيَصِرفَإِن اللهَّه لا يُضعُ أَجرَْمُسِنين ق تَ اللهَّهِ لَ قَدَ آثَكَ اللهَّ عَلَن وَإِن كُ لَ خاطئين قالَا لا تَف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 فَفَلَتِ العيرُ قَالَ أَبُوهم إِِّي لَ أَدِدُدِ حَيوشُ فَلَولَا أَتُ فَِّدُون قَال تالله اللهَّهِ إَّكَ لَ فِي ضَلَِكَِقَدم فَلَمَّا أَن يشيئ انقاه على وجهي فارتد ضيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قَالَ سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 جَدًا وَقَالَ يَا هذا هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَا مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ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 إنه هو العليم الحكيم